وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلُّ قَدَمٌ بَعْدَ ثَبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدُّتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هو خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ باكم وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ وَل نُشَّهُ حَيَتَطَيبَ وَل نَجَزَّهُم أَجررَهُم بِأَحسَنِ مَا كَُوا يَعَّلُون فَإِذَا قَرَأ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 إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين أم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية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 بك بِ الحك إليوسّتَ الذيينَ آممَنُ وَغود وَب